خالد بن الوليد ما من ليله بها عروس انا لها محب او ابشر فيها <تصفيق> بغلام احب الي من ليله شديده الجليد في سريه من المهاجرين اصبح بها العدو ينتف القوت اذا اشت فحديد فل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 إن ففض أو مبهدى شئت شهيدا فحديد المرث فل حديدا فأكر الأرض ودع شعلة قطع الباغ وريدا فوريدا دوس على هامة أذيال الخناء سمها إن, إن شت عنفا أو فدا أو قصاصا أو دفاعا أو صمودا ترس على هامة أبيان خناباء إعزور ولا تبقي هدا سمها إن شت عنفا أو فدا أو قصاصا أو دفاعا أو صمودا ففي القومة إذا شئت شهيدا فحبيد الموت قد فل حديدا فاجر الأرض وداع شعنة قطع الباغ وريدا فوريدا أيها المسلم أطلق صرخة تضع الحامل بالهول الوريدا يا شهيد الحق أيقب أمتي فالإذا عات غناءاً ونشيداً إن تفضح المتدى شئت شهيداً فحديد المتقد فل حديداً فأجر الأرض ودع شعنة قطع الباب وريداً فوريداً قد بحضران وجلد دفتراً وأكتبوا فيه خلودا يا شهيدا خدّم حبرا وجلد دفتران وأكتبوا فيه خلودا يا شهيدا يا شهيدا يا شهيدا فحديد الموت قد فل الحديد فاتجر الأرض ودع شعلة تم تم, تم تم هذا العمل في استوديو أبو معان النهي